الشكر على م ا أعطنيك ن س ت غ ف ر ك ا ل ل ه م م ن جميع ن و ب ا وخطايانا و ن ت ب إ ل ي ك للعلوم ا منجى و ا منتجى ا ل ا ه ا س ل ا م ن خ ش ي ما تحول من بيننا وبين معنا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 بلغنا ب ه النابلسي للعلوم به عين ا م ا ه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 الله الذي خلى الهي يسره